بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اا وحكم صلوح الشنعي المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله اا درسي شنات درسي للحاج اي نهمشن كبلبوينا iyey baytka 837 waxaa la ay qaybtii ku saabsanayd aadaabta ee talabada cilmiga ama marka la baranayo ama marka la barto xuquuqda kala laamaysay iyo waxa looga baahan yahay ruuxa cilmiga bartay wayeen marka waajbi cilm bil a'mali wad'u ila السبيلي ربك في التبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنه واذا فيه وفي الرسل ذكر فاقتده بهم واتبع رع العلم علمك واتبع الراسي واتبع الراسي العلم علمك بالاعمال اعمالك يا سي ودع ياد خلقي او ياد الى سبيل ربك ربك اجدكي حقي صدق او ياد بتبياني عدين والحكم هي حكمه لا جيركودا حالته اما او ياد يعني حكود بتبياني والحكم وعلمي كتابك ويه سننه كودسان yani adigo ka ku dhehan dadka waxaad ugu yeedhaa jidka Allaah subhaanahu wa ta'aala shatrig hore qaybtiisa hore oo waa tibil ilma bil a'mali wa hukahallaha wuxuu la jeeda ilmigu waa wasiilo gaayadiisu waa amal ka in lagu amal falo way adigu amal wayo مجرد معرفي علمي ونحدو اسكن نقضوا عمل فلهين مركاسي علمي لا اماني ما نكونيو بل مركاسي ديبو لا امانه يا ومانه الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ايو وحدي جيره يهتف العلم العمل بالعمل فان اجابه الا ارتحل علمك قو عملك ويره يعني وحيان علمي ومرك و يمادو عملك وباقيه و يوييريا حدو اجي و عملك يمادو مركا وا سكنال ياو حدو ايمان و عملكي علمي و غوريا مركا جوغي ماي فانا وحقي امام لهد الروح حتى سيدا صدراديت با الامام الخطيب ابو بكر الخطيب البغدادي عليه رحمه الله يو كتاب كيسار يعني كومغعاوي مؤلف كيسيركا معناهان سوين و هو كومغعاوي اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل كينيدو علمي كينو عمل فالك يعني و اينو كين صدو طيب نصوص فر بدن اي اثار فر بدن ايا كسوغن علمي ان لوو عمل فلو او قران له او سنة له والله تبارك وتعالى وكوئي ذي ددك غار كوت وكوها اللي وحين السمينين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مرك العلمي وعمل فالبو باين كتابك مرك أو بكر الخطيب أو بكر الخطيب البغدادي علي رحمة الله مرك مقدمة ديسة وكيلها فإن العلم شجرة وكيلها والعمل والعمل ثمره وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا علم وجد عمل فلقنه وامره روح عن علمي سو عمل فلكيننا عالم لوقمتيريا انه علمي هي لوقمتيريا كاسغا وركسا وخلوا فلا تانس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fi l'amal Wala kin ijma' bëynahum Wala kin ijma' bëynahuma Wain qalla nasibuka minhuma Lëvodod midha haukuk apsani Ilmi ke keliyena haukuk apsani Amalka keliyena haukuk apsani Lëvodod iskuat Midhu albana qayb kaqad Haba yrahti maana Usiwoda yohu yurif Faidha kana l'amalu qassiran Ani l'ilmi Kana l'ilmu kallaan ala l'alim حدي وعملك علمك كغابط وعملك وسن امانن اما علمي وكدبدوا ماركاس علمي و هو نوقن يا علماء و عالمكو نوقن يا وركاس و خيري و نعوذ بالله من علم عاد كلن و اورث ذلا وصار في رقوه صاحبه غلا يعني وحي وحي الله لا ما غن غلوه هذه مره و خلو باهيه ان الروح هذه الله و كراميه علمي ye wuxuu gaarashaa inuu amal fal ku daro abartay su'aaleed ay adoon kale waydiin toona maalinta qiyaamada rabbigi isaga hortaagan ayaa waxaa kamida waan cilmihi fi ma amal ah cilmi geesiga wuxuu bartay wuxuu kaga amal falay abartay su'aalooyd baa kamida umrigi iyo wuxuu ahay ee xoolahi iyo jirki meesha ku dhameeyay ايي اسيدو كالتو علمي ي وхуو بارتاي وхуو كا عمل فالاي marka amal falku waa daruri waay tayb saazradid ba aymada salafku ridwanullahi alayhim wixii ilmiga ay ka bartaan haba yaratay way ku amal falichin Sufyan ath-thawri wulayahay ma balaghani al-rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadithun qat illa amiltu bihi wa law marra nabii muhammad haggi sahadithiga maso gaadhin illa wan ku amal falay ولو حل مرنا نقطه يعني هذوبه حديث مغلو اما النص مغلو انه ولو حل مرنا نقطه انه تطبيقي اي اسكو داي جيرى طيب وخالم اذا اسكن عمرو بن قيس النلائي وحليه اذا بلغك شيء من الخير فعمل به ولو مره تكن من اهله امام احمد عليه رحمه الله وحليه ما كتبت حديثا الا وقد عملت به حديث مقر الا وان عمل فلي حتى مر بي الائه صومرتي ان النبي احتجم waa'ata aba tayba dinaran ila ahadees ka isomaray inu nabigu istobay ninki tobayna u dinaarsii si aanu u amal falo ban istobay buu ninki itobayna dinaar ban siibu yani sidi nabigu sallallahu alayhi wasallam u sheegay in ay u amal falan ba isku deeyan wixii ay ay wariyaa we macna ساستردد بعلمي و و و نوقدي علمي, علمي باركيسن قيبتا دنباي بيدكا و كaga hadlaya ودو الى سبيلي ربك بالتبيان والحكم علمي gaad baratay khalqi ya gardsi odatke deenta ugu yeed oo deenta fafi qul hadihi sabil ad'u ila allah ala basira bitibyani walhikam yani marka deenta faafin oo sidadka ugu yeerayso واين دليل يوحد يوحيكم ديسن واين ا دينت كوفافيسو لان هذا الجاهل كوفاف النواه لان هذا الجاهل تا يطلاد الدين بان وافينيا واحد خربيسه بدنيا سيدا ا ددك قركودو محو اهاي مرر بدن اني وحشيغانو دحو فافيان اسكو ديه ايغون قون لهين ارينتاس واهليسوان ساستراد يدعايت قرانك الله وحي يقول هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره على حجه على دليل على علم صاصي معناه يعني روحه وحفافينه يدين تشيغي وانو غران ايو وشهيغي انو علميو اذن لا افوري لازمه انو عالم بحر نقضنا لازمه لكن مادده وشهيغي وانو هو هذو ايضا تفسيره وانو ايداس تفسير كده سيف عنو غران هذو حديث شيغيو حديثك لوه دنا وينو كفيريو waa inu horta iska hubiyo masugna yahay xadiidku mise masugna marku hubiyo inuu sugan yahayna macnaa uu ku sheegay oo ku fasiray waa inuu hubiyo inuu sax yahay hadii kale masiiba iimaanisha pittibiyaani wal hikam macnaa suka wada taana waxay keenaysa bi macnaa ilmiga halafadhiisani ilmii waa sida xoolaha kale xoolaha waa kamaa ah xooluhu sanadkiisa zakaa ka go'do Soomaa Zekada ilmi kuwa fafinta Adikali tuhu nukonaya Kenzi iya kait Adhrebatay Ollukku hiqa Taib <tryb>, Wasbir ala lahiqin min fitnati Wa adha Fih wafir rusli dhikra Faqtadihbihim Wasbir sabir Ala lahiqin Mitkuhal yaly Wa min fitnati imtihana Iya wa adhan dib fiye ilmiga qadartii ku guu asibay ama yani faafinays waxa fiir rusul rususha dhexdeeda waxa ku sugan dikrada wax lugu wana qaato iyo darsi ee faqtaadi ku dayo bihim iyaga ku dayo wuxuu quleeyaa ilmiga marka aad baranayso iyo marka aad faafinays iyo marka dadka wax baraysaba dibba ku soo gaadi ya shaki malaha dadka wax baraysaba ka soo gaadi cadaw kale kaaga iiman hadaf baad nuqon ilaheena wa ku imtihanaya wa ku fiirin ya wal wahad samaysu imtihanat waxyaalaha lagu furaya marka sabir bukule sabir oo yaani laahiga suhaylaha ku haleelaya fiisankiya dhibaatooyinka ku sabir rusushi ilaheena waxa ku ugu sugan buu yiri darsi iyo dhikra wax lagu wana qaata ku ugu sugan ee iyaga ku dayo nabigeena lagu yiri sallallahu alayhi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul a rususha u uzniga ha kaahiraysay ku dayal nabi sallallahu alayhi wasallam dulqat ko di ataysigodi marka wax way sida u sawiray bacla ila rususha adii xid un dhibaato laga deenayo rususha dhibaato laga deen la adii rususha ilaahay doortay bal la dibay oo qaar la laayay oo qaar la xiqabay oo qaar in la goob la isku dayay oo qaar la masafariyo dulka laga eriyay oo muxuu ahay dibo dhan la maray taamaana haydu waxway adaguna hadal shaqadoodi baan qamaranaya tirahdo inaad ku talagashamaa inaad muxuu ay badbaadays dhariiqo waa dhariiqad wak dhariiq ilaahay oo abal gudweyn ku bixinayo saas daradid waa inuu adkaado dhariiqo darey qudud ma marka hadaba gashaba oo ilaahay ku doorto dul qaado wala nasbiranna ala ma adaytumuna wa ala allah falyatawakkal almutawakkilun wa hadu nagu sameeyneysanay dibkiina wa ku sabareena wa kiro suusha ilaahay marka waynaad ku sabirto wa marka horan baad ku talagasho meeshu meel fudud ma intaasi wuxuu isku darey inta uu isku darey waa cilmigi iyo amal falkiisa iyo dadka in loogu yeero iyo inaad ku sabirto afartaatir wa afartaatiray kulansatay suratul asr afartooda suratul asr wa ilaahi kushay in wal asr inal insana la fi khusr الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني حجيب علمك وكا جيره انت كلا قرنه عمل صالح وهينا حق ولسودر دارمنا وهينا ودافنت دخودا يا علمي صبركينا وهينا علمك حكاي كو جيره يا عامل كو كجيره عامل الصالحات لان العمل لا يكون صالحا الا اذا كان على وفق العلم ينو علمي وفقهه وين عملك صالح من نقد هلكا سا مرك علمي غن غليه 4 قودا هو سو شه ابيادن سو دافن او كو شهي 4 تبا سورتا سا اوروريساي وحاينا كم انتهي بلاغه القران كمتاي كم يو سيده الله تبارك وتعالى او يعني يعني كلمه كوان معاني واوين الله تبارك وتعالى او اوروريه ايد سوره دان وا سوردان وا سوره امام شافعي عليه رحمه الله الاولى هي لو فكر الناس كلهم في سوره العصر لكفتهم بوي Ade ayad daas suuradda suuratu l'asri dadku ay wado dhuxi lahayn oo ay macnaheedu si fiican ugu fiirsan lahayn way ku filan lahayd la macanida ay u roorsay macnaa la wahidun bika yahdihil ilahu lada khayrun gadan lak min humrin minan naami la wahidun ruh soo daawada faafiyo dadka diinta gaarsiiko ma dhayib tayib at shirkaad ka heli ilahay bu ku sheegi marka la wahidun mit O yahdihi u hanuniyo, hal ruh, O yahdihi u hanuniyo, Allahu alabika sabab tada u kohanuniyo, lada kaas, aya khayrun khayr badan, gadan berri u akharaa, laka adika ku khayr badan, min humrin kuwa asas haqqoza, o min an na'ami geela kamida. Geela kisa asas. Wa geeli arabtu xoolahay, u tje alaydu u bagas. Mereko, jani wahu yi geelu midab ka hasanka uleya hay, markaas ay aad u jiclaayeen marka xoolo dhulka korkiisa jooga kaloo ugu jicliya waxaa kaaga fiican oo kaaga wanaagsan hal ruuxo ilaahi sababtaadu ku soo halooniye yani adoonki wuxuu kor yaalaba iska dhay wuxuu tilmaamaya hadith ka fihi sahihayn min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam fa wallahi la an yahdi allahu bika rajulan wahidan khayrun laka من ان يكون لك حمر النعم ان اد قيل عصعس هشو وخا كاغا خير بدن هل روحو الالهي سبوتاده كحانونيو ايو نبي رسول الله عليه الصلاه والسلام كتاسو تيلما ماي وفضيله وين مرك لان روحها الالهي سبوتاده كحانوني اما قلبوها سبوتاده كزو اسلامي اما روح مسلم او لنصبوها سبوتاده الالهي كزو هدي هديي او كزو حانوني كتوساي inta oo amal iyo khayr samaynay inta oo nool yahay inta oo kalada ugu la leedo ha wa kaliy nabii rasuul sallallahu alayhi wasallam daa ila huda ruuxi dadka hanuun iyo wanaag ugu yeera ajirkooda kalu leey nabii rasuul sallallahu alayhi wasallam waxa saxlan miya hal ruux marka taas ugu guuleysato kaana wax weeye adiga oo laba ruux adduunka korgiisa ku xibaadaysanayad ka dhiganta laba marka aad keentana saddex laadiga ba saddexaynay waha kada kulba marka fadilaadaha saaku jirto tayib لواحد روح او يهده او هنوني الاله او هنوني بك سببتك او كحنيوني لك هنوني لداكا خيرن خير بدن غدا بالري او اخرا لك اديكا كا خير بدن من حمر كعصحص من النعم جلك مدا وسلك سواء وسلك سواء الصراط ولا تعدل وقل رب الرحمان واستقم الكاسو حقوق تتميا علمغا I adab të si ufuk aga la yibu halgan kukha t'imay bëitken waslu kuhad qada sawa assirati qitki midde bertamihis al mustaqimi e o tosna qitka tosan bertamihis qadho midde gibidha qan la han wala ta'adil hana la han wala ta'adil hawa anil wa kul wachatira dha rabbi rabbi gai arrahmanu wa mitkan na haris ta badande wastaqim tosna taib وإسلوحو كغباغبين يا وحو كسو خاتيميا طريقه توسن راح هنك اللي حن كدول سغنوا او كوغييرود او كنولوا او دينانها كمر طريقه توسن راح بمعنى وحو يدين الرعوه الطريقه اللازم وان هذا صراط مستقيما فاتتبعوه ولا تتبعوا الصول فتفرق بكم عن سبيله وك النبي صلى الله عليه وسلم مثال كعملك كبحيي ee dulka xariiqay ee jid toosan iyo kuwo leexanay keedibna jidkii toosanow kaas ma sidaas uimaana dariiqto toosan iyo midkan ilaahi tabaarako taala maalinkiiba ugu yaraan 17 goor aan weedisaneyno marka inuu leenahay eedina as-siraat al-mustaqim ugu yaraan lana maalinki 5 taragac 5 salaadood ee waajibka waa 17 ragacad Soomaa ragacad kasta waxa laaama inaynu akhriino fa ta hada فاتحد الى محكم شيره اهدينا الصراط المستقيم ودعا هذا ابو بدره المسلمين تكون عايشين على الاطلاق يعني اهميه دي كتب تسمعنا مرك طريقه توصل لازم طريقه توصليك هو وطريق العلم النافع والعمل الصالح انت شو شيقه يودن ايا هلكو ورسن اوه علم نافع علم الكتاب والسنه هي كو عمل فالكوده طريقه توصل لا وداه يقول إن العلم يقول إن أكس في إني الضالينهين يقول إن عملك يقول إن الإله يقول إن أكس في إني الضالينهين المغضوب عليهم هذا هو معنى يهودي النصاروة بيتك شطر جيس الدنب وقل رب الرحمن واستقيمي وحليه وحاتنا ذا ربكي وأن الله الرحمن يقول يا أبو ري يقول إلي كيفان عابديا وअनुه وكان سميا قدبنا طريقك توس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يا والو القطب الهي ليوانتو كو خرو ان الذين قالوا ربنا الله وقل رب الرحمان ثم استقاموا ثم استقم مرقس قادنه قدبنا تنزل عليه الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ليوانتي مرقس ساسوي معنا نبينا صلى الله عليه وسلم Dardaran kii si uu dardaranu sahabiga Sufyan ibn Abdullah Thaqafi wa akidi chere waxan ku dhayay Rasuulka Ilaahay wuxuu haddhaynii bi amr aan aatassimo bi arin aan qabsado cid kalena aan waydiinin isheeb Nabiga xukuu sallallahu isalam qur qul rabbi allah thumma istaqim waati lahadha rabbigay wa alle wixii kasoo haarin oo makhluuqay macna rabbigay wa alle isaga aan caawida keliga aan ku xudna كاد ابن الربي اللهم اركا تراض توحيدك قيرتو دريقي سو كتوس دين توينتا سكو يديش هنا قيرتو كاد ابن توستو وهاكدا طيب وحديث صحيح هو اي او ترمذي ابن ماجه يغيرك ودوا صاري بحباني حاكميو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وصيته سو مره كغبي شيخ وسلوك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل لحن امحوها هي dhaat ka garbaajidkayntii qabsadaan bay dhexda ka leexdaan soo stradeed ba culimada muslimiinta qaar waxay tilmaamaan waxay yidhaahadaan ihdina sirata almustaqim muslimiin toor dhan kooda toos iyo kooda qalloocsan ba ihdina sirata almustaqim haddii aan looga dhigin ka toosan isaga maaduuxa kale loo sameeyo maxsuu al oo ihdina sirata almustaqim ka qalloocsan ilahu itosi waa sax لكن كيتوسنا اهدنا محيت القطري ساواه قروي دهنان هداي ود حل قود ما هي تفاصيل فربدن بيليله قيب حداد هيسن قيبا كا مقل وحاكه لو ديه كارسه هداياده ايه مخو اهي اد برييسو اني تهي حداد هيستو الهو يغسق صوما الهو يغسق او يغدل او يانا كلخانين ابن قيم على رحمه الله مركو كهل لهي فوايده ده بدخينيه ومعانيدات المامه طيب هل كان سو مركا سو بخي علمي و الطلب كيسيه آدابتي لو باهنا بو كان سو بخي كدي و خو غدغل يا الوصيه بكتاب الله انه اله كتابك صدر دارمه وخا لوغه باهنا هي كتاب كا قابق لو لا ضقم لها اي وخاي ان غا اادن حدو كبخانه و خو غلي دونا الوصيه بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنَنُ النَّبِيِّ جَ إِنَّ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَرَّدَارْ مِ دُونَ يِيدَنَ آدَابَتُ لُوبَاهَيْنَ إِن لُغُ لَأَضَقْ وَبِالتَّدَبُّرِ وَبِالتَّدَبُّرِ وَالتَّرْتِيلِ فَاطْلُ فَاطْلُ كِتَابَ وَبِاللَّهِ لَا سِيَّمَا فِي حِندِسِ الظُّلْمِ وَبِالتَّدَبُّرِ وَفِي الرِّسِ يَدُوحِيدْ وَالتَّرْتِيلِ تَرْتِيبًا فَاطْلُ كُخْرِي كتاب الله الهي كتاب قيسو اخر لا سيما وحان اييده كوسي جيرين في هندس الظلمي قارهاوي معناه في هندس الظلمي مجديده دران تودا دخده هنديسه واخوياان ومجدي قدران ها مجدي قدران هابين كي با هندس لييدان marka mugdiya daran habin kubarku isgalo xiliga gaar ahan kitab kalehi akhri xuquuqul quraanka iyo xilka inaga saaran baa waxa kamida in quraanka la akhriyo wabi tadabbur iyo tartiil faatluudas ay ku taluuqyo jeeri majruurkayo iyo ma'tuufkiisu halkaas ay ku taluuqeyo taayib marka tadabbur bu kuley quraanka laba arimood marka aad akhrinaysaa akhrintii shurto waa cibaado weyn oo ilaahi loogu dhawaado oo halkii xaraf baad waxaad ka heliysa 19 ajira ow sida nabiga sallallahu alayhi wasallam hadith tiisa ku sugan ee wuxuu ruuha quraanka akhrinayaa ilaahi tabaarako taala agtiisa karaabo badan buu ku leeyahay oo dadka wada sida jirka uu akhrinayaa malaa'igta ayaa hareereynaysa naxaris ba dabooli iyo xasilooni ba ku degey ilaahi ba amaani oo waakaada quraanka marka akhristiisu fadiilo leeyahay marka aadaabta akhristiisu marka ku darey wuxuu ku yiri quraanka marka akhrinayo ترتيب واخريكو او ترتيلا كو كود وراتي للقران ترتيلا تمهل في القراءه و بمعناه marka quraanka akhri neysa tartiibi tartiibintu waxay ku u kalbayneysa inaad macnaha fahanto hada cid deechiso oo sidii gabay iyo shiir aad doowada ka marto dabeer k diba keri hada dad ka dhigto macaanidi la rabay inaad duuxdo ayaa mesha ka baxaysa ma aanida lobahin in la baxdo ee hoose ku asa ku dhaafaya macsuudki ba marka ayaa ka tagay oo macna marka horta tartiibi oo hammiga guusan noqono marka quraanka akhriinayo hammiga guusan oqor iska dhamee hammiga guusan on qod qodinoon meesha tartiigaad hammiga gu han noqdo maxaad ka faantay hammiga gu han noqdo maxaaga baxay hammiga gu han noqdo ina duuxido marka wax weeyaan hamigaagu markuu sidaa noqdo waa tartiibini markaa laakiin sida hada inuu u badanahay iga dhameeyo juuska dhameeyo hadana soo bilaabo hadana dhameeyo hadana soo bilaabo dhameeyo dhameedaas ayadu maqsuudkaaga noqdo wax badan ba ka lumaya markaa tayib markaa horta quraanka tartiibi markaa labaad wayaan taddaburo macaanidiisa oo fiirso afala yata daburuna alquran walau kana min indi ghayri illahi lawajdu fihi ikhtilafan kathira kitabun anzalahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayatihi wa halawsa djiib in ayatihi la fahma wa in ayatihi la dhuxu la dustaqa lu gu tadaburu ta'amul kal k marke lu tadaburu macanida quraanka la fahma kadibna wiliyadhakara wa ku amal fal markaas maxa isku xidhan marka fahamku amal falku wuxuu ku dhisanyahay fahamka tadhakkurka wa amal falki ah wuxuu ku dhismayaa eh tadaburka ووركا فهمك يا معنيهن الضوحه استاذ سبيلهي وسودج تبارك وتعالى لكن سوا جيسويدن تلوحيته هي يا قرانك معنيهيسا دوخي كلا يا قرانك معنيهيسا تدبري كرا وروح القرانك معنيهيسا غرانيه هذو روح القرانك معنيهيسا غرانيه الفاظ اخريو اجر لان ما نقوله لو غورو اجر واكاله لاكن مقصودك الهي وسودجي موسن غارين لله هو وسودجي Liyadabbaru aiyatih Nidh fahantan Sallu soudic Sallu soudic Sallu soudic Sallu soudic Bhojitib kukobad Duhu yihay In qur'an kallafahamu In badamba qur'an kallafti Saylahin nukhu amri Akhirintis Watul uma uohi e ilike Min kitab rabbika Al-lazina atayna humu Al-lazina atayna humu al-kitab Yatulunahu haqqa tilaewati Aulaik yu'minun bihi Wahakada Malka qur'an Inna al-lazina yatulun kitab Allah واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه يرجون تجاره لن تبور مركه تلاوه ذا القران كويمانه سا سيده الامام ابن القيم يغير كيتلماميان تلاوه معنى هي تلاوه اللفظ بسوقليه تلاوه اللفظ وان اللفظ اخرده تلاوه المعنى هو معنيه زي نظرعه لان كلمه تلا سيده تلا وهي كتماده اخرنا وهي كتماده راعد نو ay ku timada marka labadood ay soo gelyaan macaanida inaad raacdi ahkamteesa lafdigeysana akhri do sala labadood ay soo galo u tulu marka lagu leeyahay akhri raqwa labada macna way soo labada tilaabo ay soo gelyaan maana sidaas u yahay wa bid daburi u firsi iyo dhuxid iyo wa tartiili tartiib u akhrin fa tluku akhri kitab allah kitab ilaahi laasiyama waxaani yadoo ku si jirin oo goonisi ah في هندس الظلم يعني مجديده درانته دخدهده marki mugdigu haweenku mugdijist hiliga waliba soqac oo quraanka akhri way macna la anaa hiliga quraanka akhrigisu ugu fadlibaday ugu fiican yahay macna tayib waka ilaay ku sheegay in naashaa ataylili hiya ashad watan wa aqwam qila arabku inu akhri qalbi gunaa wala socdo xiligeysa u fiican laan shanqad ma jirto wax ku mashquul iyo ma jirro urdaad ka soo kacday waad nashaad santahay marka waxa isqabanaya arabki iyo qalbigiiba isqabanaya maqsuudkiiba marka gaadi suleemaan wa xiliga dambe habaynimada sidaas daradeed baa wuxuu yiri al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah fi at-tibyan fi adabi hamalatil quran kitabkiisa markuu ka hadlay wuxuu yiri wa'lam anna afdal al-qira'ati ma kana fi as-salah قران لا اخري او خا او فوديبان صلاه دغد هيدن اكو اخري واما القراءه في في, في غير الصلاه فافضلها قراءه الليل بول. هدي اذن صلاه كو اخريين حيل اوغي فيان القران لا اخري او هبينما ان اخري طيب والنصف الاخير من الليل افضل من النصف الاول هبينك جلنكا دبا نا كسي فيان جلنكا هور لانه وحيل الله هو سمده سوك او سو دغيا سده حديث ك بوتواتير كا كبتو بوتيم طيب حكم براهينه واعمل بحكمه بمحكمه حللا وحظرا وما قد حده اقمي حكم حاكم كديكو قرسوره كديكو براهينه قران كحجوينكيس واعمل كو عمل فال بمحكمه متكي سعاد متك معناها عاد بنانكا يالا كو عمل فال حللا حلالين اي وحظرا حرمت او غلانش يديدبا وما شيء قد حده قرانك او حدينه اقمي استاج حدودي سنه استاج طيب وحكم يحكم براهينه براهينته وحججك يا بيناتك طيب يعني احكم تقواه واقواه هذه افعاش هذه تصرفاتك اقوذن اسغا غرسوره كدغو اسغو حكو حكومه اكل يحنن نولا شاد اودن ishaga ka dhigo xaakimka digumaana xakim baraahintiisa iyo adiladiisa iyo maaniida cadcad ee uu ka hadlayo macna shuuuntada waxa amal bimuhkamina wu hukowda quraanku laba macno way quraanka wuxuu u qaybsamaa qaybihiisa qayb ka midowa qaybiisu waa badin siyaab baan loo qaybiyaa laakiin waxa kamida in loo qaybiyo quraanka muhkam iyo mutashabi wakan lidona sawda محكم كو حله لذا البين واضح الدلاله البين الواضح الدلاله وميدكا معناه انو كوتسو اي عدد اه وتفهمي كرتا او ددك انتودو بدن معناه وي غران كران نوعا وحله لذا محكم بالادها متشابهان وحله لذا وميدكا معليه سو قرسونيه اما ددك قاركود بو كقرسونيه قرسود نسبي او Amas i ahaan të edha bad dhatko dhambu bakaqrësun yuhu ilahe mbaqarënay. Së asu yma'na. Mareka wxukur wa amal bi muhkamihih. Maitka ma'nihi su adyahai eadgaratayako baxai. Ka isa ka ku amalfal. Hillan wa hadhran halalayinta dan keada yeddiida dan keada. Ilan Qur'an ka mareka luqo amalfal ayho. Wa wxu dhidhyna in laga istago wa hadhrika. Wxu man iyor nabay. Wxu halalayay ama amray ama wachibiyena in la samayawah.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 وحي القران كحدود ودجينه استاج طيب حدود القران استاجيو حروفتيس كلييه تحكم مشغولينه حدوديسن استن نولا شاده حدود القران الهاليه سودهمها هي ايه سيروين القران كدجيهها غدبن حدود الهاليه سذا سو كودا معناه طيب حسن البصري عليه رحمه الله سيد عبد الرزاق في المصنف وكوري ايت القران كما فسر الكتاب انزلناه اليك مباركا ليدبر اياتي وليتذكر اولو الالباب وحضي جرى ما تدبر اياته الا اتبعه بعمله هذه الهي أوكي او كير تدبر او تذكر تدبرك وحا لغه ودا يعني رع وكعمل والله ما هو بحفظ حروفه واضاعه حدوده ماها ما قرانك تدبرك يس تذكرك يس in xuruftana aad toosiso xuduudana aad dayacdo taa maxay wey macnaa yani ina akhriinta arabka toosiso oo aad qiraas sax ku qordo oo codka ku qurxiso taasi xurufta toosinteeda la dha wana lo baahan yahay quraanka in xuruftiisa akhriinta la toosiyo laakin ta kale lo ma keenin marka aad xurufta toosiso xuduudana ilaali xuduudiisa iyo ahkamtiiisa iyo sharaaciidana ilaali taa wey macnaa tayb marka sawo wuxuu yiri حتى ان احدهم ليقول والله لقد قرات القران كله وما اسقط منه حرفا واحدا وقد اسقطه كله مدب القرانك وخديسنه مركزو خليه والله قرانك ودان وان وان, وان وان وان اخري هل حرف هل حرف مصيرين اه هل حرف مقفي وحو يني سيده مار كوليه قرانك يودن بوو رديبا هل حرفا مري دي سوما دين كلي يوبو رديبا مخو كا ودا bimaana xuruf tan oo kuma shaqoolsan yahay toosinhaayo marka dhanka kale dhaqankiisa fiiriso quraanka waxa ka dhacsan yahay sasa darad idba quraanku akhriinaya quraanku waa lacnadaya quraankiiba waxa fiidisan quraankiiba ana lacnadaya wuxuu quraanku sheegayay xaysto mar san nolosha isaa isda mar san dhaqankiisa isaa isda mar san ya ghalaqis sasa macna wuxuu mid ba wuxuu leeyahay wallahi inni laqra'u as-sura ta fi nafasin waahid اه ميد وху dhaayaa u faanaya ilaahi baan ku dhaartay quraanka waxaan ku akhriye hal neefsi baan ku akhriye suurat ibla anun hal mar an nefsanin baan ka dulbax ah wa wallahi ma haaulaa bil quraa walaa aluulamaa walaa alhukamaa walaa alwaraa ko noo aasi wuxuu yidi quraana ma uuliman ma hukamaana ma waraamaa qow halaal miirtana ma wa mata kaan alquraa yaquluna mithla hada laa kassara allah fi almuslimina min haaulaa هو اله مسلمين تقوم بديعو اه هو نوعاس نوعاس الله يرييه امه الله ضافي ومان طيب نيمان كو لا دغalamay wa niman quraanka xifdisan ugu wa xufat wuxu leeyee ilaha umada dhaafi oo kuwa ku yareen laan wax weey mida inuu fahano u baahan baa waxay tahay quraankan maqsuudka weyn ee ilaha u soo dejiyay in la fahmo wa xifdiga kaliya hadaad ku mashquulsho meelba ka dhacsanta dariiqi هي مقصود كي قرآن كوات كاما قيها حفظك وصح لكن وحي كمهم سناها كتاقين هذا يعني وطلب, معاني وطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك وحذر بطش منتقم وطلب رادي بوكوري معانيه قرآن كمعاني دي سر هذه بالنقل كورادي الصريح اعد علم اللسو قوريه وعدت معناها قرانك كوراادي ولا تخض حد ضمبن هم خوران بالرايك الراي جاغا قرانك هاتفسيركيسي معني هيسا كومخوران حدخغلين وحذر كديكتونو بطش منتقم من الله ادومديسا كاارغوستا عقوبديسي قباشديسنا كديكتونو قرانكي بعد معانيس راادينيسه سوما تدبر با لوغيري معانيدا راادي طيب معانيدي مركز راادينيسو آدابتااد كورادين لاهي طريقة مرة لاهي بوكو سينيه qur'aanka marka aad fasiraysho ama ma'alaysi inaad shaad doonayso qur'aanka waxaad ku fasirtaa cilmi la soo guuriyay ama isaga isku fasir oo qur'aanku isaga is fasiraa soomaa was-samaa'i wat-taariq wa ma'adraka mat-taariq haa an-najmu thaaqib shaga qur'aanku is fasiri ama ayda ayda fasiraysaa ku xigto ama meel kale ha ku jirto laakiin quraanku isaga si xadaynay marka isku fasir quraanka laftiisi meesha ahdaad garan waydo quraanka kale ka raadi wax aadaynayo macalliis koo sidoo kale waxaad ku fasirtaa sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa nabiga maxamed noloshiisa soo dhann waxay ahay quraanka inuu fasiro li tubayina lin nasi ma nuzila ilayhim muhiimaddi suu waxay inuu dadka u caday wax ilahay u soo dejiyo quraanka inuu fasiro marka wuxuu ku fasiray hadalkiisa وعكوفه سيرى فئلكيسا وعكوفه سيرى تقرير سمارت marka ka raadi nabiga tafsiirkiisa sallallahu alayhi wasallam ee quraanka siduu sharax. Tayib, waha kalee inta hadii ay ina ku suurobi ad ku fasirtaa saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam tafsiirko di raadi say quraanka u fasireen. Ilaa in Ilaahi faldiga xilimadu xilmiga waa ururiyeen wax inaga dhaafay ma jiro. Tafsiirka kutubta tafsiirka laba qaybo loo qaybiya ama saddexba loo qaybiya. تفسير بالماثور ايوه تفسير بالمعقول هي التفسير لبدها تفسير بالماثور هو كتبته مركي قران كفسر يعني كفسر اثر له سو غوري اما قران قران صار اما حديث كفسر اما اثار الصحابه يتابعينه كفسر كتبه ابن عاصم طيب سيد ابن جرير طور كتابك سو كل ابن كثير ايوه mahwa ah nikelijir tafsiirka ibn Abi Hakim iyo ee tafsiirka mahwa nikel ilaahdo ibn Mundir iyo waxa kale to labaad tafsiir bil maaqul qol ilaahdo ee alfada ay quraanka ku fasirayaan meenahay ya anigu waan nim baan ahana si toosa u la baxahay maxa saxaaba iyo xadiis ba fasirey iyo salaf ba kan ahaayay imadii ba fasirtay maxa iga galee anigu waan fahmay carabiga ana qana balaagadi waan garan nahwadi waan garan carabiyadi wa aqaanna adabkan aqaanna adeer hanoo kala dakhbaxaan quraanka ha dakhdanamada ka bax waxa soo bixi marka danbe ama adoo mu'tazili ah ama adoo khariji ah ama adoo jahmi ah adoo wareersanubaad ka dakhbixaa saas taradid wa in ad onnuqato naqli ga tafsiirki manqul ka aha naqli ga si lasoo guriyo aad marka dooniso quraanka ina fasirto tayib saas u ko le رايغااغااا كوغالين لان ان راي لو كوغالو وخا كا بقي جيري سحاود والد علي وحا داي كيرتو ان ارينتاسي كو غاشو وخ لي يلاهدو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ان الله كوبين ابو رتو كديبنا خطر غش لان القران كوما سهلنا طيب ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ساسوي او بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باوالقوري ابن ابي شيبه سيد مصنفك كوسو ساراي وحال لويديه وفاكهه وابا بل ابا النافسير بالابن او بكر او بكر يا كعلمي بدنا ومضا انك او علمي بدنا وايل جماعه نينك نوي محمد ان لا جوجديسه او باري بوها لكي نوع هذا وحليده اب بالنفس وابا ما هيته معناها وابقي برك وابا ابو بكر وكبقى مركز و هو اي سما ان تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم يا ذلكه اي هينيه يا سمده اي هارينيس تواه مركان الهي كتابكيس يا هدلكيس ان رايكيكو رأيك. ارهون انو اسفسرو مركا اي وي بقي جيرين saas daradeed waxay raadin jiray naqli war nabigu aayadan ma fasireey ila quraanka waxa ku badan saxaabadu nabiga waydiineeyeen sallallahu alayhi wasallam quraankii wax keenay su'aalaha oo ka jawaabay tanziilki waxay joogen quraanku markuu degay waasaan soo sheegney luqadii quraanku soo degay ee dadka ka yaqaaneen oo luqad aan qasmin oo carabiyo fasiix ah ay yaqaaneen saas daray tafsiirkooda hadii aayad iyo xadiis la way tafsiirka saxaabadu wax lama jiro laakin leexan mar tayb وخوكيي marka watluub raadi xag caanidee quraanka macanihiisu waa laakin shicirka dadkii waa macanihiisu u yiri waatlub talab macani macanihiisu quraanka macaniidi sabin naql ku talab ilm la soo guri as ilmigi la soo guri as sarihi i'da ama ayad ama hadith ama athar sahabi wa hakada wala ta khudha bunbanninu hamu khuran tafsiirka quraanka bi raayika raayigaaga google macaniida quraanka raayigaaga hal dhaxgalin wahdar diktoono batsha muntaqim ilaahayga adoomadiisa ka argoosta cuquubadiisa qabashadiisa ka digsoono hadalkiisa intaad qasho oo adku baa na warato in u markaa ku xuqubeeyo oo macna ku xiqabta iyada iska jiro ka baqway macna tayb famaa alimta bimahdhi anqli minhu faqul wakil ila allah maana kullu munbahimi famaa alimta qabka quraanka u fasiri lahayd uu ku baray ku sheegi oo macaanidiisa aad u gaadi lahayd wuxuu ku diri marka fama calimta wuxuu aad oogaa bimaaxdhin naqli atku oogaa cilmi atsoo goorisay oo keliya wuxuu aad ku oogaa oo min quraanka kamida faqul dhe ku hadal marka wixii uu ku fasiray cilmi la soo goori quraan baa ku cadeeyay xadiis baa ku cadeeyay sahaba athartoodi baa ku cadeeyay taabiintii baa fasiray naqlilla soo goor yahuhi aad ku ogaado tafsiirka quraanka kamida he faqul ka ku hadal aga baqin dheh markaas sheek wakiil udaa ila allah ay allah taala saaro oo xagiisa udaa macna kullumun baihim min midkas too qarsoon macnihiisana ilaahi udaa haa yaani macnaa qarsoon ee marka ku cadeyn ee ku bixi waay Mereka haqqasbannine Wohat tira da Allah wa alam Ya Uttalasaro Udda ilahi ki tabarak wa ta'ala Sodda chiye Isaga gharana ya markas Nabi sallallahu alaihi sallam wa kiyla hamarco Qura'n ka kaha lalai Wama jahiltum minhu Farudduhu ila alimihi Qura'n ka wihyi adgaran Wa idhan Allihi alim ki sae sodda chiye Allaha u'aliyya Uddaya Haa Haqqasbannine wa ba'na حديثكم محو احي محو احي واحدي صحيح وسوي طيب marka labada su u qaybinaya macna marka luziya aday doonaayo quraanku waa laba quraanku laba loo qaybiyay waa kala loo qaybiyay yaani muhkam mutashabi huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamat hunna um alkitab غيب ومحكمات و اكو معناهود حديه و را كتابك اصلكي سوو سida quraanka u badanyahay asalka awah wa ukhru mutashabihat kowa kalana wa mutashabihatu mutashabaha wa midka maaneesoo qarsoon yahay saasii maana oo qarsoodida macnaha ayaa hadal laba u sii kala baxays qarsooni nisbiya oo dadka qaar ka qarsoon qaarna garanayaan culimada raasixiinta garanaya dadka badan kood soo garanay maaya hadiskiisu garanbaysan alhalal bayyinun wal haramu bayyin wa baynahuma umuru mushtabihat ma hadda baye la ya'lamuhunna kathiran min an-nas dadka badan kood in badan ima garanayaan macnaheeda qaar garanaya jira soomaa marka mutashaabi waxa jira dadka qaar kood marka la fiiriyo mutashaabi hon macnahiisu cadayn dadka qaar marka loo fiiriyo ma muhkam noqonayaa nooc wanaags نوع الالباء المتشابهه ونوع ددكه او دن متشابكه ومعني زينا قرنه الى خاص له سوما وحاكم اذا مثلا وحاكم اذا مثلا فواتح الصور كقار كامدا الف لام م حميم كاف هيا عين صاد يا قرنه يا وهذا ده قار وايسكو ديل لكن هو اسكت اجتهاد ya luqati al arabiyya hayna luguma yaqano aw kalimatu sa'i ala luqati al arabiyya ma lahay kalimatu nu'asa luguma aqoolin quraankuna mufasirin alif lam mim ma'naha sa laaga wada quraankuma dhayn nabi muhammad no mufasirin sallallahu alayhi wasallam tayyib luqati al arabiyya luguma yaqano maxa la dhii markaan soo kale allah a'lam souma mutashabih marka wax weey mustahkimu al ishtibah wa ah markaan soo kale to looma dhawaan kare طيب وحكم اذا مثلا قرانك كريم كان عاد يمد له صفاتك اسماء صفات ولد صفاتك الالهيه قرانك كو يمد من حق كيفيه لما لا فيريو يا ومتشابه لم ييقنوا حقيقتها يعني وحو كيفيه الصفات كلم ييقنوا سا استراديت با والكيف مجهول هو وا سوما هذا الجمال مالك زمانه ولكيف غير معلوم و مركوا متشابه ذلك عيدنا شيخه كلمه الله سبحانه وارشقه اوه سريا هدين لما غرانيه سبو سو دغه حوينكي شقده دخه لما غرانيه كيف لما يقان ومتشابه لكن دكم معناها متشابه ماها مع الله صفات كيسا ولا يقاننا عرش وكسريا وكسريا معنى لا فهم كروه إله وائد مقليا معناه لا فاهمك رواه وائد اركيا معناه لا فاهمك رواه صوما علم بوليه معناه لا فاهمك رواه لكن سؤ يلا وا مشوه ومتشابه متشابهه متشابه مركا ان لا غارين وي كيفيته معناه مركا و خوك يري و خي ااد غارين وي اما كين نسب이가 انوقدو متشابهي نسب이가 هيو اديكا مركا كوغو ادكادود فهمي كاري ويدي اما كيك كالبان نوقد عيذينا اينا غرانينينا وخي اد غران ويدو وكيل الى الله معنى كل منبهمي وحكاستو كا قرصو ما قرانكا كميدا الله او ذات بارك وتعالى اقسمن يا حنا جيد يعني ان داايغي مدخايغ لو ما باانو ويو انا طيب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في الصحيحين مسروق و وخه ليه عبد الله بن مسعود بان لا جوغني طيب esaguna dhinac uu u jiifay anagana waan ka fufra dhinaynu nimba marka uu yima markaasi wuxuu wariyay abu abdurahmaan in qasnan inda abwaabi kindata yaqasu dadkan qisheeya somal iyo dadkan ma weeliyah mid qisoo yin sheegsheego qisheeya oo bab bab kindachow ayaa wuxuu sheeganayay in aayata duxan taji'u fataqad bi anfasil kufar suratu duxan sawgaru ma isan ها فرتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين نينو حقوقي صون هي شيغيا بان ان مقليبو انو قيقاس ايمان دونا كديبنا قالدو انو نيفته كو دجين دونا اما انفسته قادي دونا مؤمنينتنا سيدي هرغب او كلو قبن دونا قيقاس مركو يمادو مسلمينتنا مؤمنينته هرغب اهنو كلو قبنيه قالدنا نيفته كو علينه وانفاس تودو قاديا نفطو قادي طيب لينك نوح علي بان مقاليو ايييداسا او فسيرايو سا اوقيسوناهي عبد الله بن سعود بي ويديان بركاسا و خويري دين دين ابو مركا او جييفا او سو فريستا قاد بو عارودا مركا و خويريا يوهناسو تتق الله و ريلاه كبقددو من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم نينكي علم له و خغرانيا و خو غرانيا هشيهو و ما لم يعلم روحي ان غرانينين فليقل الله اعلم روحا غرننينا الهي يقانها ودايو اله غرنني هيره فانه اعلم لاحدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم متكين سده فيعني وحايته او اقون تيسو اي سخصنت هي وخص غرننين انه يراها الله اعلم شاس معنى بحا يلي الا النبي سوحو كو يري قُل ما قُل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وهذا الغرانيين ان غشو وا اسكلفت ها نبيغن واخا لو يره واخا تيرهدا كو اسكلفا انو كميدمه اسكلفين واخا الغرانيين وي فودودا هايس نيب ما غرانياد ها ما غرانياد وا علمي وانا سومرن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسو غران ميزان وكيلها علم قواصد كتاب ناطقه هي سنه ماضيه هي لا ادري لا ادري مرك واقيب علمي كميد <تصفيق> في ده ده مدينة. ما garanay ilmuhi ka mid ah ha imam malik baa wax haligaadaan nimba u yimid imam u dar ee hijra aalim buu ha saayisha cululu soo dhaglo la soo noqdo magaalada madiina aalim ku dhan baa looga iimaajin nimba markaa u yimido afar tan su'aaloob waydiye afar tan ki su'aaloob imam malik wuxuu ka garan waayay hal imam qan wuxuu ka garatay ma garanay allah wuu aqaanu uga jawaab allah wuu aqaan allah wuu aqaan nigi wuxuu imamu malikow aalamkiy hadda intan dadki ku noqdo ina ilaahda masa ishi aan sheekhi u la tagay maliga waxbuu ka garan waayay masuulaysu uub waad wuxuu sheekh mar gaazu wuxuu ku yiri caataga waxad ku tilahdaa imamu malik wuxuu han u geeyo dhan xabad uu ka garan waayay ha suriye dadana iskala way bacna marka ma garanayo uub ma magaranayo wa ilmi malaiktu markay garan wayo in allah wuxuu soo bandhigay wax yiraahdo subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana suma adigoo malaaiktu ma ka fi anda markad is girrihin ay soo ood baasha qasbanaysoo in daaday ga mesha ku faan marka ha qasbin waxa tiraada allah aalam magaranay ah tayb fa ma aalimta wahad u gaato bi mahdhi an naqli su gurin mujarrad ah علم لا سوغوريه كلغي waxad ku ogaato minuu kamida faqul dhe wakil u daayo utala saaro ilaah al-hagiisa maana kullu min bahe min mitkas to qarsan maana hiisana haqa allu utala saaro thumma inta kadib al-mira muranka fihi quraanka dakhdiisa lagu murmay kufrun wa gaalimo fa khadaru kadigto no wala wala yastehwi yannaka yayna ku dufsanin aqwam qawm yal dad yayna ku dufsanin bi sayghihim liixsanantooda ayagu liixsan yihiin yeyna kugu duubsan hal ka wuxuu ka hadlay quraanka moran iyo qaj jac jac hal gelin quraanka in lagu murmo oo dood iyo qaj jac iyo macna la aan loogu murmay wa halis wa danbi aad u way wa danbi aad iyo aad u way taamarka iska jirwaye tayib nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa hadis daaru ku tilmaamay quraanka oo lagu murmo و ما هو هي دود يخشac la galiyo inay khatar tahay waxa kamida xadiithkii imaamaxmadu soo saaray ibn Hibban ee gairkiina ay sahihiinayaan min xadiith Abi Hurayra an nabiga sallallahu alayhi wasallam quraanku toddoba xaraf buu kusoo dagay kor kooda al miraa fi al quraani kufrun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam muraan quraanka dadhdisa lagu murnaayo kufrin famaa araftu minhu faa'malu wixii quraanka aad ka garataan macnihiisa ku amal fala وما جهلت منه فردوه الى عالمه وحد غران عالم ويدان الله عالمك اده طيب marka sido kaleeto hadith abu dawud atiyalis warinaya min hadith abdullah ibn umar oo isagana shaqal baan u leeyahay wa sahih ay nabi xudu sallallahu alayhi wasallam la tujadilu fil quran fa inna jidalan fihi kufr quraanka dhaxdiisa ku murmina xayil muran quraanka dhaxdiisa lagu murmay wa kufr ibn nabi sallallahu alayhi wasallam marka iska jirwa qodobka labaadii wax weeyaan iyadana yeyna ku dufsan nin dadka dariiqo kale ah koox wax koox waxa jiray looxsan oo quraankii macnihiisa leh xiyay oo luqun jibaaray oo dhanka rabaan u kaxaysatay kuwaasiyena ku dufsan inoo kulunsan way maara iska ilaali tay dad banana kulunsan ba jira weeyno aan u tagdoona nabiga ka digeyo sallallahu alayhi wasallam dadka ahlul bid'a inta badan iskaaliyada ku dhacda waxay tahay ruuxo waxbuuc ee tiqaadinaya fikir bu iska dhaadheeynaya mizan bu isagu dajisanaya inay sax tahay bu ayuu qaadanaya kadibna markuu fikirkii qaato ayuu quraanka iyo sunnadi intuu dhexgalo yu macaanidooda soo leexinaya oo wuxuu soo leexinaya wixii isagu markaa ka dhaadhaacay oo rumeyay markaasu aayadan soo luqun jibaad hadiidkan macni soo leexi fikirkii si uu rabo markaa inuu wax u helo ka ha noqonin markaa ka hanu qoon waxaad noqotaa nusuusta markii hore gal nusuusta waxaad ka fahantana ka diindhigo ee markii hore adigu wax iska rumayn wax iska waydaad maxuu ahaay waa meesada la yiraahdo istadil thumma taqid balilaa maana saxsuu orka dalilka radi dalilka oo e kaaga soo baxana qaado oo i tiqaadi waxa khalada a'taqid eh thumma istadil wa tareeqa ahlu al bid'ah wa marka hore hawshaada meel dhigo kadibna adilada soo leexiyo fikirkaga u soo leex firaqdu maxay kullunt khawarij shi'a mu'tazila jahmiyyah wahallumiyyah wa haswa wahallumiyyah wa haswa macna marka daliilka ku hormar daliilka wixii kaaga soo baxay diinka dhigawa sidaasoo tayib thumma marka kadib al mirad doof fee quraanka lugu dooda ay kufron waye fa'hadarannu kadiktunu wala yastahwiyannaka yanqudfusan اقوام ضد بزيهم الاحسانا تو ذا صوابت دينك ودوسن ومن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والامر منه بلا تردد فالتزمي ومن مناهي وكن وحا نقطا يا صاحي صاحبك يوم منزجرا متكرب تو من مناهيه قرانك ورهبي والامر امرك قرانك والامر امر, كقرآن أمر ومنه قرانك حقيسا كاهادين فالتزم لازم بلا تردد كن نقطا شلعان don shake iyo noqnoqoshagelin wixii quraanku ku amrana qaadato soo qaado wixii uu ka reebayna ka hadwo waxay yaani raacsanta ay uu quraankii ku amal far quraanku waa wax laga reebayo oo la daaye in rawo inaad iska deeso iyo wax lagu amrayo oo la rawo inaad samayso saasoo macna wa kun ahaw ya saahi saahiibka yawmunjajran mid ka reebto ba an manaahihi quraanku wixii aalahu reebay معتقدها اهاته معاملها نقط اخلاقها نقط واحدونه نقط والامر امرك او منه أمر قرانك حقيسك اهادينا فالتزم لازم اواميرت قرانكنا لازم وحالها لو امريو بلا تردد بلا تردد من الاخرين بلا تردد تردد بمعنى لما يعطي معنا يعني نغلقوا شالان هذول معناها ولول يو نقنقش يو شكي غلين مركا بتوسو قادوهاي معنا طيب وما تشابه فوض للاله ولا تخض فخوضك فيه موجم النقمي وما تشابه وحي معنيه سو قرسومه فوضه بندك للاله اله بندك ولا تخضها دحجلن ما هي لفخوضك دحجلكا فيه اسغا دحجليساي موجم النقمي عقوبوين مثك واجبين يا وا ماشي يعني مثلا انا كسه هذا اللي وا Wixi Qur'an ka ma'nihi suku'a ad-danwa ewa. Iya, haddih haqalino, ha iskan bala awali, ra'yigaga haku galin, waxayilatahi haddihin haqalin. Waxal uban dikta o dhu ddaysa, Allah udda. Taib, waxayilid dheh galka ad adugun muqhurato, ra'yigaga gya adkud dheh gashayi, waxayi guachimi neysa, amakeya neysa, in ilahi ku'iqaba tabarik wa ta'ala. Saasu ima'na ha yaani tashaabuwaa wuu kan kasoo hadlay nisbina waa noqdaa mutlaqna waa noqdaa al mutashabihu al mutlaq wa mid kan ciidina garaneen al mutashabihu al nisbina wa mid ka dadka qarqood garaneen qarn ka qarsoon adiga marka labadood way kugu dhici kartaa macna miduysa waa dhacayaa oo waa wax weeyaan waa midka nisbiga ah qasb wuxuu ka qarsoomay toob marka ee ximu ahay sida uu la dhaqay macna ايه ده قرانك ان حد سو مرني طيب منه ايات محكمات هن امم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هو واحد شي قرانك قيبه هي متشابهه بشقه دكت سيدتك لوميان ودينتو او دباجديان قيبتي محكم كاهيد او لو باهنا متشابهه هدا اركتو محكم كلو عليا لكن متشابه كلي كشغلها وجداد اللي يحيينا وحويه ان, وحو إن دينته كقسان دت او هي دات كلميان الله وحده تبارك وتعالى يعني فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله هل كهदत كاستاغتو وحو نكونايا متشابه مطلقاها ان لا حد الله ين باكرنيا كلي والراسخون في العلم يقولون آمنا به وجمله مركب بلاناسبه وانا تفسيرنا عسى مركب وحنقيسا ايته اني كهدلئ المتشابه المطلق عيدنا اينا غنين حد ادم كو استاغين ايته يعني وحوما يعلم تاويله الا الله ده نو كو استاغين ايته وادي لكته وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم بركه وحنقيسا متشابها وحاغرنها الله اي علمها علمي كخيل ديره داي كخيدايستي marka muxuu noqonayaa wa mutashabi nisbigaa labadanta wajina way jiraan labadana qiraaha way jiraan tafsiiraha way jiraan waqf kama lazim ba misal lazimaa wa hakada maana tayb ولا تطع قولذي زيغ بذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا موججا لم يقم وحوكير ولا تطع اطع قولذي زيغ لاحسنان مد صاحب قول كساط يعزرفه كاس قول كاس الاحسن قرقر حينيا كاس من كل مبتدع مد كسو بدعوت يمد بالعلم يمد في الدين دينك دخديس متهم او دينتيس لا تهنسيها كاسو حيران ووريرسن كاسو دللوبي على الحق المبين حق عدا كل مي او فلا ينفك كف كنمايو منحرفا انه يهمد دين عصود ميد دي جيت صد او لهسن مووجه او قلوصن لم يقومي او انتسين لم يقوي بمعنى لم يستقيم و معناها طيب مووجه ها فلا ينفك منحرفا مووججا ويبعنه مووججا لكن روحي اوغوي يعني شعرك درتي مو مووججا وي اصلك مووججا ولا تطيعها اطيع يعني راعن ضدك هذا القلوصن وتا مبتدع ده دينك بدعوك كوسو كرديه ايه هدالكوده قرقرخينيه فصاحه يا افتهنيمودو حكو خلدمي واررسن دينته كو وررسنته حقي عدانا كلمي وليقينه انو قلع سنيه اللي حسين هي و و و و ان كزولينن اونتوسينن كنوصو كليتا يوسن كو قال دن اسك الهالي وان وا مبتدعه ذات كان معناه هو طريقه قرانك وسنته كان لاخدي وان نبيغا كدي صلى الله عليه وسلم عايده هذا انو اخريينه في صحيحين من حديث عائشه وهي له الرسول كنبي صلى الله عليه وسلم ايات اخر الرسول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابه ايات اخرى ايات مركو اخري قد بنبي صلى الله عليه وسلم ايا وحو يدي فاذا رايت الذين يعيشون لهلئ فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين صم الله فاحذروا اما فاذا رايت مركو خطابك لغدغو عملغدغ حداد اركتو كوار راعيا القران متشابيهس كوا سو وكو الهي مغعاباي او شيغاي كاديكتونادو نبيي رسول الله صلى الله عليه وسلم معانيد حد عديد انتي كان leexdan بي ميد قرصون بي هذا ينسي داتك او فتنيا كوا اسك جيره فراق دالونسون ودن halkasay maree طيب وخه كيدي marka walad tuqtiha atiy qawl dizigh zighn يعني قلع سنان الى احسانان مد صحي وقول كيس يزخرفه قول كسو يزخرفه حاله قرحنا يا قول كيس كازو من كل مبتدع بدعوله دمانتي اهادي في دييني دينك دخديس بدعه كسو كرديه متهمن او لتونسن هي دينتيس يعني روحه دينتيس وبك الى توامركا لو توهمو فساد العقيده اي فساد الفكر اه فهم قلوحسن يا عقيده يعني لهحسن كاس متهم لي دا متهم في دينه طيب حيران وررسن ودينته كو وررسن قبي دعلين ضلل لمي عن الحق المبين كلمت وفلا ينفك كف كن ماي منحرفا انه يا كف كن ماي مربهدد حقا ايو دليل كا ايو نصوص تا كليخاتو واخ كلو حبه يراتي كو هنونين كرم ما جيرو يا وها ددكه هنونيه و و خيغاس صافي قوا طيب لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ه منفكين حتى تاتيهم البينه ها بينداس اون با كاف فكين كرتا باذل عقيدته حن يو سلوغه حن وحا كا ساري كروا بينده يه حقا سكل كنم بخرس فلا ينفك من حرفا موجه قلحسن لم يقوم ان توسن كل كزولبايه هو الكتاب الذي من قام يقرئه كانما خاطب الرحمن بالكلمي هو قرانكم هو قرانكم الكتاب كتابك اي الذي كتاب كسم من قام قد اشتغته يقرئه حال اخرين كانما واسغه خاطب له الرحمن الله, الله نحريست بدن بالكلمي يعني وحو هذا كلها كلمه كلمات كلها معنى هذا كلها يعني روح قرانك اخرين يوحى كدغن هي سيدي روح الهي لهدلهيو كلي يا يا نيل الله لا هذش يعني وحويه ما دام هذا الكيشي اذكرني سو كان ادو لهدليو كلامي ما طيب او يعني وحويه فضيله ده اي هناك كجيره استاذ درا دي با في صحيح <تصفح> مسلم حديث ابي هريره يعني حديث واك النبي صلى الله عليه وسلم الله وحي لي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال صلاه اني ادونك اايان اوقيبيي لو نصف سلا ود هو كو ودا قراءه فاتحته marka sa wuxuu yiri fa idha qala al abdu al hamdulillahi rabbil alamin adonku marku akhriya al hamdulillahi rabbil alamin alaw hulay hamidani abdi hamidani abdi adonkaygi wa imahediyi marku akhriya arrahmanir rahim alaw hulay asnaa alayya abdi adonkaygi amaantaydi bu ku celiye marka uu amaanaywa مركاتي واخر يمالك يوم الدين الا وحليه مجدني عبدي ادونكي وا الشرفي مربهدو قري اني اخر جيرته اول مرنا لسمين دون و اني انا اي سغاي وا وا الشرف طيب مركو اخريا اياك نعبد وا اياك نستعين مركو اخريا وحليه الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال تاسيني ادونك نغه دخايسا inu keligay i caabudo keligayna kalmo i weydiisto wa haqan kunayo aniga isaga noo dhaxaysa adonkayguna wixii weydiisto le wixii inta ka dambeeyay waa diyar waxa weydiisto marka wuxuu rabaa in weydiisto markuu adonku yiraado marka ihdina siratal mustaqim ila surada dhamaadkeeda waa duco marka soomaal ah allah wuxuu leeyahay marka hada li abdii wa li abdii ma saal adonkaygu inta waaleya hewan siin wixii kale uu weydiisan waaley Soomaali marka soo hadal ma marka aad akhridaba su'aayad akhridaba Alla tabaraka wa ta'ala wuu jawaabaya Soomaali haduu laakin ma ogid yaa kana wax weey ruux la sheekaysanayo kale oo hadal dhahayna lana u jawaabayo sidaas oo kaliya macnaha ay ka dhiganta laakin Rabbiga tabaraka wa ta'ala deema arkiis marka howl kitaabu wa الذي كتابك سو من قام حدي استاغته يقراه اسا اخرينيا كانما و ابسغه خاطب له الرحمن الله, الله نحريس بعض بالكلمي ويرك له لدسغه اريوين يا هذا الاله كل له لديو كل كدغن يحي روحي قران كا اخرينيا معنه هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروه الوثقه لمعتصمي هذا بالتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم